ثم بدأ في المسألة التالية ولم يتسع الوقت لكي يكملها. نعم يا ولدي أذكر هذا جيدا. فماذا قال الإمام في مسألة هلال شوال؟ أورد الإمام حديثا عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الناس اختلفوا في آخر يوم من رمضان. فقدم اعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأي الهلال امس عشيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم ثم أورد الإمام أقوال الأئمة في صلاة العيد وهل يمكن أن تصلى بعد الزوال أو في يوم آخر غير يوم العيد وخلص إلى أنه يمكن الخروج للصلاة من الغد للسنة الثابتة في ذلك. بارك الله فيك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام. فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله. الحمد لله. ولا إله إلا الله والله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا يا إخواني. إن بعض العلماء قرأ ولتكمل العدة بالتجديد والباقون قرأوا بالتخفيف واختار الكسائي التخفيف كقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري هو محمول على المعنى والتقدير فعل الله ذلك ليسفل عليكم ولتكمل العدة المسألة التاسعة عشر قوله تعالى ولتكبر الله عطف عليه ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل واختلف الناس في حده فقال الشافعي روي عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون وتشبه ليلة المحر بها وقال ابن عباس حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا يكبر المرء من رؤية الهلال إلى خروج الإمام بالصلاة وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر وقال زيد بن أسلم يكبرون اذا خرجوا الى المصلى فاذا انقضت الصلاة انقضى العيد وهذا مذهب مالك فقد قال هو من حين يخرج من داره الى ان يخرج الامام وقال ابن القاسم وعلي بن زياد ان خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر في طريقه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس وان غدا بعد الطلوع فليكبر في طريقه إلى المصلى واذا جلس حتى يخرج الإمام والفطر والاضحى في ذلك سواء عند مالك وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه يكبر في الاضحى ولا يكبر في الفطر وروى الدارقطني عن ابي عبد الرحمن السلمي قال كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأطحى وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلة وروي عن ابن عمر أيضا أنه كان إذا غدا يوم الأطحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلة ثم يكبر حتى يأتي الإمام وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر وقال وحكى ذلك الأوزاعي عن إلياس وكان الشافعي يقول إذا رأى هلال شوال احببت أن يكبر الناس جماعة وفرادا ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغضوا إلى المصلى وحين يخرج الإمام إلى الصلاة وكذلك أحب ليلة الأضحى لمن لم يحج وسيأتي حكم صلاة العيدين والتكبير فيهما إن شاء الله تعالى المسألة العشرون ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير ومنهم من يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا قال ابن المنذر وكان مالك لا يحد فيه حدا وقال احمد هو واسع وقال ابن العربي واختار علماؤنا التكبير المطلق وهو ظاهر القرآن وإليه أمني المسألة الحادية والعشرون قوله تعالى على ما هداكم قيل لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم وقيل بدلا عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب وقيل لتعظموه على ما ارشدكم إليه من الشرائع فهو عام وقوله تعالى ولعلكم تشكرون تقدم معناه في الآية الثانية والخمسين من سورة البقرة والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وفيه اربع مسائل الأولى قوله تعالى وإذا سألك المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك واختلف في سبب نزولها فقال مقاتل إن عمر رضي الله عنه وقع امراته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك ورجع مغتما، وكان ذلك قبل نزول الرخصة فنزلت هذه الآية واذا سألك عبادي عني فاني قريب وقيل لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم نزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم على ما يأتي بيانه وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام وغلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية وقال الحسن سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت وقال عطاء وقتاده لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال قوم في أي ساعة ندعوه فنزلت المسألة الثانية يا إخواني قوله تعالى فإني قريب أي بالإجابة وقيل بالعلم وقيل قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام المسألة الثالثة قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أي أقبل عباده من عبدني فالدعاء بمعنى العبادة والإجابة بمعنى القبول دليله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة قال ربكم دعوني استجب لكم فسمي الدعاء عبادة ومنه قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي دعائي فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عباده ووعد بأن يستجيب لهم روى ليس عن شهر بن حوشب عن عباده بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعطيت امتي ثلاثه لم تعط الا الانبياء كان الله اذا بعث نبيا قال ادعوني استجب لك وقال لهذه الامه ادعوني استجب لكم وكان الله اذا بعث النبي قال له ما جعل عليك في الدين من حرج وقال لهذه الامه ما عليكم في الدين من حرج وكان الله اذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث الإمام يا أبي عن التكبير في العيد وأورد ما قاله الأئمة في ذلك وقد فهمت أن هذا التكبير يقتصر على وقت الخروج للصلاة وإلى أن يبدأ الإمام صلاة العيد هذا يا بني في عيد الفطر وأما في عيد الأضحى فإن وقت التكبير من صحيح يوم عرفه إلى عصر أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثانية عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهل يستحب ذلك في وقت معين من هذه الأيام؟ لا يا ولدي التكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام هذا ما كنت أريد أن أعرفه يا أبي أدك الله وزادك حبا في العلم يا ولدي وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم